أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما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 ëtuni beketab min qabl tum sadiqin wa man azal min mey yadgu min عهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أو كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتره قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه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 مبين قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم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 ومن قَبْلِهِ كتاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لسانا عربيا لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وبشرى لِلْمُحْسِنِينَ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 وان اعمل صالحا ترضيه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين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 إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النِّيرِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ واذكر خاعادن ذر قومه بلحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا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 مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغني عنهم سمعهم ولا فسارهم ولا أفئدهم من شيء إنذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا لا ياتي لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباننا لها بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون وان صرفنا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 به يغفر لكم من ذنوبكم ويجدكم من عذاب اليم ومن لا يجبد اي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء وليس له من دونه ك في ظلال مبين، أو لم الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهم بقادر على أي يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير.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 إلا ساعة من نهيل بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم